حَمِيم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 نائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم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 فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ollilla dina ama nuia rufi ruulilla dina laia rujuuna aia mallaa. Lia gezia komen, bimä kanuja xibun. Manna milla ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين wa ataina hum biynat min alamr, fmaqtlefou illa min bagd ma jaahum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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا Annen jahalahum kallatineen amanu wa amilu salli hati sawaa sawaa saa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 وختم على سمعه وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون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 بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِي يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا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 فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناصرين ذلك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 Falillahi alhamdu Rabbi al-Samawati wa Rabbi al-Ardi Rabbi al-alamin walahu al-kibriyya